وكان غير إياه صدقا بكلمة من الله وسيلًا وحصن قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني كبر وامرأتي آخر قال كذلك الله فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مُنْذَا وَالْكُرْبَ بَأَنَّ كَثِيرًا تَنبَذُ بِلا وَإِذْ قَالَتْ لِأَنفُسِهَا لَا أُرِيدُ امْرَأَةً دُونِ الْعَاقِلَةِ إِنْ كَانَتْ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما não foi e con عيسى بن مريم اسمه المسيح